أي نزل آيات ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير ولا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 119. Who is willing to live, and who is willing to live on a supreme rule. 110. Who is willing to live with اغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ يَا مَتَّعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ رَسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم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 أخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل را اناخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم من لاون غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف لاياتهم يصرفون قل را وَيَبُوءُ تَنَوُّجَهْرَةَ هَلْ يُؤْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزاة ما يوحى الين قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي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 أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قل ضللت إذا وما أنا من المهتدين قلني على بينة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 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البل والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبه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 ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاءوا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 تدعونه تضرعا وخفية الذئنا جيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على بعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض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 لاه ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأنقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي تحشرون وهو الذي خلق السماوات ولرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ أَزَرَأَتَ التَّخْذُ أَصْنَامًا لِهَا تَنِينٍ يَأْرَكَ وَقَوْمَكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُلِيهِ إِبْرَاهِيمَ مَلِكُو التَّسْمَعَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ لَأْنَا كَوْكَبًا رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا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 وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هذان ولا أخاف ما تشركون بي إلا يا ربي كد شيء إن علمنا فلا تتذكرون وكيف أخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم إِلَٰهِي مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِلَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آ آل هم لمن وهم مهتدون وتلك حجة نآتنا إبراهيم على قومه نرفع درجات من رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكذلك نجزي المحسنين وزكرياء ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم واديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وَلَوْ شَرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَأْمَنُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا أُولَئِكَ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَبِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْهُ وَإِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ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 ومن افترى على الله كذبا وقال انحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال, ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى في الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَمَّا يَأْتِيهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خلقناكم مره وتركتم ما خولناكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاءكم الذين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 فَالِقُ الإصباح وجاعلوا الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البذب والبحر وَفَصَّلْنَا لَكُمُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا لَكُمُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ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 وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالي عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة, ولم تكن له صاحبة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 لا تدركه لبصار وهو يدرك لبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن بصرف فلنفسه ومن عم يفعلها وما أنا عليكم بحفيظ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 ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً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 بها. قل إن ملايات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئذتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول وَنَذَرُهُمْ ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم